يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا اصلاحوا اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فخير الحديث كتاب الله فنيستند حكما من حديث الموضوع ذاك ذم كان ولو فعل ذلك حكم الغير ما ان شاء الله سبحانه وقد قال الله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فإن قومك هم كافرون" إذ أن معنى الحديث الضعيف أن أنه ترجح عند العلماء أن الذي ما قاله بحيث أن الذي ما قاله لا يصلف أنه من العلم يكون فيكون احسن احوالك في الشك اقوم الى وراثه العلم سته كباقي منها ان يقيم وهو المطابقه وطابقه المعلوم لما هو عليه العم المطابقه للوقعه يقين هو العلم هو ذكر الشيء على ما هو عليه كان تقول هذا جدار ابيض تظل ذكر او اخبار بشيء مع ضد مع مرجوح والوهم الاخبار بشيء مع ضد طالح والشك تساوي الامرين في الحديث الصحيح والحسن ان ان يكون يقين الاول غلب الظن وفيه غلب الظن ان النبي قال في احتمال انه قال لكنه مرجوح مرجوح ان الحديث الضعيف هو الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الراجح فيه ضد هذا الصحة هذا الخبر الراجح أنه ما قال فيكون وهم أو يكون بشك هو تساول أبريم فإذا عندك أن الحديث الضعيف ترجح أن الذي ما قال فهو إما شكه أحسن أحواله وإما إيش في درجة الوهم فحيث يجب كان الامر كذلك فلا يجوز للمسلم ان يحتج به ان ولا يجوز له الا ان يحتج الا بالعلم لا يجوز له ان يحتج الا بالعلم والحديث الضعيف لا يدخل ضمن دائره العلم فهنا اذا يكون المحتج بالحديث الضعيف في الاحكام حاكما غير انزا الله سبحانه لان ما انزله الرب إما أن يكون بيقين كالقرآن والمتواثر نعم وإما أن يكون بغلبة الظن كالجمع بين الأحاديث واستنباط الحكم من بعد الجمع من الأحاديث مغالب على حكام البقية تؤمن على غلبة الظن وكذلك الحديث الحسن نبني على غلبة الظن أن النلي قاله فما لم يكون كذلك فلي يكون ظن العلم وقد ضربنا لكم لذلك مثلا أو أضرب لكم مثلا قد جاء في الحديث المرسل الذي لا شك في سناده ضعيف أن الذي حفر لبول الأعراب مما بال في المسجد زيادة أنه حفر أو أمر بحفر أن كان الذي بال فيه الأعراب هذا الحفر لا, لا شك أنه سيكون بدعةا لان الحديث لن يثبت فيه قال هو المشهور كما في صحيح البخاري اريق عليه اذا نوبا من الماء فاذا جاء راوي ضعيف او جاءت روايه ضعيفه فيها احذروا لها فتكون منكره خالغه روايه الثقات فاقابل ما ذكر الحفر ف حينئذ اذا جاء انسان يتقرب الى الله بالحفر واعتقد دين وأن النبي قال فيكون قد تزيد في سنة سيد المرسلين بشيء لن يقله صلى الله عليه وسلم كما أنه لن كان قبلنا كانوا إذا أصاب الجلود أو نباسهم البول قرضوه بالمقاريض شرعنا يكتفى فيه بن غسل وأسدل اللجاسة فانه قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الاثار التي كانت على من كان قبلنا فكانت لا تحله الغنائم يجمعونها فتذل النار تاكلها واحلت لنا نحن الغنائم في الحرب في الجهاد وكذلك كان المجاسه اذا اصاب الثوب احديه او جلده قرض ذلك المكان بالمقراض لا يكفي لها بالغسل فاليوم الذي قرض النجاسه يصبح يكون موسوسا الى درجه انه ما يرى ان النجاسه يزيلها فيذهب يقرض ثوبه بالمقراض ثم يخيط الثوب يرقع يعني يعتبر قد تزيد في الدين نعم كذلك لانه شرعا كان قبل لا لا يكون شرعا لنا إذا جاء من شرع إلى ما يخالفه وكذلك الحفر فيما لو ألقى الإنسان بالنجاسة فبال في إنسان في المسجد فيكتفى بغسل ذلك المكان لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال أريق عليه ذنوبا لله وما قال احفروا ذكر ذلك لكن في حديث إسناده ضعيف فأخذنا من هنا أن الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعه لا يبنى عليه حكم شرعه كما قاله ابن تيمية فإذا صار الحديث الضعيف في العبادات صار العمل به بدعة كصلاة الحاجة صلاة الحاجة جربها البعض قال وجدتها نفع نعم لكن هل دين الله يثبت بالتجربة أبداً الدين الله يثبت بالإسناد حيث كان الإسناد صحيح أو حسن جعلناه من دين الله وحيث أن الإسناد ضعيف أو فيه كذاب لم نجعله من دين رب الأرضاب سبحانه وتعالى فيكون العمل بالحديث الضعيف حينئذ من قبيل الابتداع بالدين تزيد بالدين كما قال بعض أحد العلم أن العمل بالحديث الضعيف بدعة لا كما ينشره البعض يقول هذا يا اخي حديث ضعيف لا عمل به والله العمل فلا يميز هذا المسكين بين اثبات خصلة مستحبة لحديث ضعيف هنا يقوم العمل بالحديث الضعيف في اثبات خصلة مستحبة كالأحكام التكليفيه التي رسناها في اصول الفقه الوجوب والاستحباب التحريم والكراهه يثبت بهذا الحديث الضعيف احد هذه الاحكام فلا يمكن ولا يعمل به في اثبات حكم مستقل من هذه الاحكام التكليفيه الخمسه فيقوم يستحب ان يقول عند الفطر مثلا اللهم انك صمت على نفسك افطرت كيف تثبت الاستحباب من غير دليل تثبت أن هذا من قول رسول رب العرباء ما يمكن فإن الحديث من رواية معاد بن زارة كما في سنة بداود يرويه عن النبي ولم يذكر الصحابي فهو مرسل كان النبي إذا أفطر قال اللهم لك صمت أرسك أفطرت فلا يصح هذا الحديث ولا أن يقول بعد صلاة الفجر اللهم جرم من مار سبع مرات ان هذا الحديث اسناده ضعيف ولا يقول حسبي الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت ورب رجع عبده سمعا بعد الفجر قال العلماء انه هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ولا عند دخول المنزل بسم الله ولجنا وعلى ربنا اللهم نسرت خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا فهذا اسناده ضعيف وهكذا وقد وصلنا في انواع الحديث الضعيف الى الخضم المدلس او التلليس لاننا قسمنا الحديث الضعيف تلك التقسيمات التي اظن ان البعض حفظها لكم حفظا لكم وهي ان يذكر الحديث الصحيح افرادا ينبت مفرداته ثم يذكر المحترزات او الاحترازات فحين يذن يمان او يعرف قسمه الحديث او اقسام الحديث الضعيف ف حين يذن اقول لكم للمراجعه ولتثبيت العلم ما هو الحديث الصحيح أول حتى نعرف اقسام الضعيف الذي منه المدلس حتى نصل إلى شرحه أو مراجعة الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل لسنده برواية العدل الضابط نعم من غير شذر علا لكن من أول السند إلى منتهى ولا في بعض السند من أول السند إلى منتهى ينبغي أن يكون بهذه السنة فهنا اذا حتى تعرف الحديث الضعيف اذكر مفردات الحديث الصحيح ما هي الاتصال في الرواة العداله والضبط سلامه المتن من الشذوذ والعله فهنا اذا قلت في نفسك اذا رد القسمه أو اقسام الضعيف اذكر في نفسك اذا قلنا الحديث المتصل نريد ان نحترس من اي شيء من الحديث المنقطع فهنا اذا اذكر اقسام الانقطاع فيتولد منها انواع للضعيف بسبب الطعن في الاتصال فينتج عن او يحترز عن الاتصال ب المنقطع ها المرسل المعلق ها المعظن إلا بين أيديكم هذا المدلس المرسل الخفي فبذلك تكون قد حق عرفتم أنواع الضعف والحقيقة نقول هنيئا لمن تعلم علم المصطلح ودخل في مكتبته ديارة ومشى نفسه حتى بكى بالساعات يدافع الرسول الله حتى لا ينسب له شيء ما قاله الحمد للامه اه تعملوا بهذا الحديث تراه مكدوب ارسلوا رسائل جوال لاخواني ناصحا ارسل في الايميلات للناس ناصحا لاك اعملوا بهذا الحديث ترى الذي ما قاله يعني له من ناصح لكن بعد أن تعلمنا هذا فكما أننا لنهى الرجل أن يدخل المعركة مع الكفار أجردا هكذا يدخل أجردا لا سيف ولا شيء يدخل صائح مكبر ثم يضرب بضربة واحدة فيقتل في كذلك ننهى أن يدخل في جهادي أحلى البدع وهو ما تعلم عنه الحديث منهم سير خط الجوله بحديث موضوعه كيف يثبت وضعها ومما تعلق العلم لو قال لهم لا الحديث الذي قلتهم مكذوب وين مكذب بس كيف تكون مكذوب نعم وقد خرجه فلان وقد خرجه فلان كيف علماء يخرجون مكذوب وهكذا يقولون نعم هم لا يعلمون فهنا اذا يفرهم صاحب العلم على ابطال الحديد كم مره معكم بتاعه الشيخ الاسلام كيف يرد على البدعه وهذا الحديث الذي ذكرتموه انت جئت به يعني فهو موضوع ف فات تركيت قيت قيت وكيت فكون نصر عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم بالعكس انت ما تنصر الرسول اذا رحت تدافع عن الجهل ابدا ما تنصره يعني انسان اراد ان يقف في معركة مدافعا عن رسول الله والنبي خلف ظهر وكان في زمن النبي عايش من الصحابة فهل يجوز أن يدافع عن النبي عاريا من السلاح والترس نعم يكون أساء للنبي صلى الله عليه وسلم لترك السلاح يريد أن يدافع عنه ولما يعمل السلاح فلا يعمل أن تأتي النبي ضربات السيف وتأتيه وهو بشر يتأذى منه المشر قل إنما أنا بشر له لكم يوحى إليه وهو ليس به إله فحين يلمنا بد أن تأخذ السيف والترس كل ما جاء نبل تقدم الترس فيضرب في الترس فلا يصل إليه وهكذا حين تعلمت هذا الفن وأتقنته ودخلت المغتبة وعرص بحوزك على الرلله فقبلوها منك وتعبت نفسك كما ذكر لنا قريبا من كان يدرس عند الشيخ العلامه اللاني في الجامع الساميه والشيخ ربيع قال كان ينقض يعني في المكتبه يشتغل دراسه 18 ساعه ولا بقي من الساعات في صلاه في نوم في طعام فقط يعني صح نحو 6 ساعات لل بين النوم والطعام والصلاه ونحو 18 ساعه يعنا بهذا الفن حتى بكى على هذا نحو 60 سنه كانت تفقده زوجه بالليل عجب ماذا حصل له تذهب الى حجره الحجره الحجر وتجده قد نغص عليه نوم وربما شيء يكرهه يريد يراجعه اذهب الى مكتبه وتجده بين كتبه قد نشرها ليدرس هذا العلم الذي عرف قيمه وان الامه محتاجه الى ان تعلم الصحيح فتعمل به والضعيف فتحنره والموضوع فتهجره فرحمه الله ايضا لا اراد ان يجاهد في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظم جهاد جهاد اهل البدع والضلال والزندقه وهو افضل كما قيل من جهاد الكفار بالسيوف نعم كما ذكر ابن تيميه وغيره افضل من جهاد الكفار بالسيوف جهاده بالقلم فعين اذا تكون يقول المدلس نقول الان من اقسام المنقطع لماذا عدلنا من اقسام المنقطع المدلس ما حقيقه الخبر المدلس ما تعريفه حقيقته شيخ ما, لا ما ما لا يسمعه لا يسمعه منه هكذا او يقول قد سمع منه اشياء لكن اين انتزها للمثل الا فاذا قلت ان يروي عن شيخ لا لم يسمع منه وهو معاصر له صار خبر المرسل الخفي المرسل الخفي ان يسمع من شيخ عاشره ولم يسمع منه عاشره ولم يلقه ولم يسمع منه فهذا يسمى بالمرسل الخفي وهو من اقسام الحديث الضعيف الاقسام الحديث الضعيف النقطه اما المدلس او الخبر المدلس فالمدلس هو الذي يروي عن شيخ درس عنده سمع عنه تلقى عنه لكن يهم عنه اشياء لم يسمعها منه موهماً أنه سمع فلا يقول مثلاً سمعتم يكون كذاب لكن تراه حينما يروي عنه تلك الأشياء التي ما سمعها يحدث الواسطة ويقول عنه قال أن أن فلان قال وقد مثلت لكم في الدرس الذي مضى بمثال بسيط قلت لكم محدثكم محدثكم قد جلس عند شيخ شيخ الله عبد الجنداز وسمع منه مسائل وسمع منه شروحات للاحاديث او بعض الشروح طيب لكن هل سمعت انا مثلا منه كل شيء لا فهناك اشياء سمعها غيري انا ما سمعتها من الشيخ اشك طيب قبل من ذاك قول الشيخ العلامة عبداليز بنباز رحمه الله أن عورة المرأة المرأة من السر للركبة وهو قول وإن كان الشيخ علم لكن ما من العالم إلا تعزم عنه السنة وهو قول مرجوح والراجح ما ذهب إليه أصحابه من هيئة كمارة العلماء وكذلك العلامة للبالي رحمه الله من المعاصرين أن عورة المرأة المرأة لا يكون المقدار الزينه مواضع الزينه قدر الخلخال اسفل الساق آه، السوار ال موضع القلاده لا ايه سوره النور ولا يضين زينتهم الا لمولاتهم الايه مواضع الزينه اللي كان انت العرب اللي زي انا نفسينا سمعتوها لكن واثق ان الشيخ قالها انا ستراني ولا احد يتكلم عن شيخنا عبد العزيز بن باز الله يرحمه ويجعل وجهه اللي أقوم لكم مثلا قال الشيخ عبد العزيز من العورة المرأة المرأة من السر من ركبة لو قلت سمعت الشيخ في مجلس التحديث أكون كذبت على الشيخ رحمه الله كذبت في مطلي على الشيخ لأنني قلت سمعت منه ولكن استرواحا مني في المجلس أحدث الواسطة أحدث الواسطة يكون حدثني فلان من أصحاب الشيخ ومن جلسائه عن الشيخ فأستروح مدى أن أقول حدثني فلان عن الشيخ أنا واثق من الشيخ قاله فأترك من الواسطة فأقول قال الشيخ عن الشيخ أن الشيخ قال أن عن لقلبنا كلام برفض المحتمل لو قلت سمعته كذبت ف... طيب فلماذا إذا صار ضمن المنقطع ليس نفس علت المنقطع التي عددنا بها الحديث وهي أنه لا يعرف هذا الراوي فيحدث شيخ عن شيخ شيخه راوي عن شيخ شيخه ما يذكر الشيخ ما ندري منه الشيخ هذا هذا منقطع شقط راوي فما ندري قد يكون غير رابط وإن كان ثقة أو إن كان في دينه عدل لكن غير رابط كان ضعيف مثل ما ذكر في أبي حنيثة قالوا وكان ضعيف في الحديث يعني بالضبط إن كان مشهورا عنده ثقة فهنا لما حلفت الواسطة خفتم أنتم قلتم لعل الواسطة لا تكون من ضبطها هذا بالتمثيل والتصوير والتسهيل فقلتم في أنفسكم والله يقول قال الشيخ وحن نعرف فرضا لو كنت أنا كذلك نعروف عن هذا الأستاذ أنه يحدث عن الشيخ أشياء ما سمع منه باشرة سمعها من رجال سمعوها من الشيخ فلما يعرف ليه هذا تشترطون عليه إليذ التصريح بإيش بالسماع حتى تنتفي للشبهة وتقولون إذا ما صرح بالسماع وقد عرف عنه هذا ما نقبل خبره بالعنعنة أو الأنعنة مفهوم ولذلك ما نتهم العالم الكبير أنه مدلس كالحسن البصري أنه لما كان مدلس لن يطرح حديثه لأنه ليس غاش أو لا يقصد الغش هو من باب الاسترواح في الرواية والتسهيل على النفس فيها بعذي الواسطة ليس من باب الدعمية ان كان لله بالتعميه فهذا هو المذموم كانت ليست تسويه الذي كان يصنعه الوليد ابن مسلم فهذا اذا كان عن قصد لاسقاط الضعاف فهو مذموم قل لماذا لا تذكر شيخ الاوزاع الضعيف فتسوى السند تذكر الحديث انا الاوزاعي عن شيخ شيخه ولا ذكر شيخه هو قال اريد ايش قالونز أن الاوزاعي سبحان الله وما علمت انك بها تضر الاوزاعي انه قد يطلع يطلع الانسان على السند ويظن ان الاوزاعي هو الاسقط شيخه ليضر الاوزاعي انت هذا خطا لينك اذا عرفنا التدليس وانه ينقسم الى عده اقسام ذكرنا منها للاختصار في الدرس الذي مضى قسمين تمييز الاسناد وتدليس الشيوخ تمييز الاسناد ما هو اذا ان يروي ها من سمع تصنع احسن جدا ان يروي هذا ليس اسناده هو القسم الاول أن يروي الراوي عن من سمع منه وكان تلميذ عنده لكن أشياء معينة ما سمع منه حذف الواسطة يروي عنه ركب واسطة حذفها موهما أنه سمع منه يقول قال هو صادق إذا قال قال وقال لكن لو قال سمعت يا كذب هذا تدليس الإسمات تدليس الشيوخ ما هو كيف يدلس الشيوخ تدليس من التعمية لما يحصل بالسيارات من تعميه عيبها وانها قديمه ايش يفعل الاعظم يؤمن على السياره يدلس آه يعني آه امرها ان يخفي عيبها ويخال عيب تدليس الى جاي يبيعها مثلا الى يلمعها تلميع مبالغ فيه ويغير بعض الاشياء اللي قديمه اول ما ينظر للسياره فيظن أنها جديدة فيعطيها ثمن ثلاثين ألف لم تركها على ما هي عليه وعرف الزبون أنها بهذا القدم أعطاه 12 ألف فقط لأنه يغير أشياء في التسوارات فيها فقط ليغير أنها جديدة وإذا به المسكين يشتريها بالثمن الغالي هذا وإذا به تقف عنده في أول سفرة تقف في أول سفرة لأنها قديمة فالجوهر وهو الغالي المحرك طيب ولكن غير الاشياء الظاهره ان ليه المدلج المراه في الرؤيا الشعيه حياكم كما سمعنا كما سمعنا تاخذ يكون الزوج له رغبه في امراه بيضاء والناس ما يستوون سالنا البعض تجدوا له رغبه في امراه لا تكون بيضاء او عرف ان ضع بعض. بعضه رغبه في امراه بيضاء فياتي ويعرفون انه رغبه ويريدون ان يزوجوا هذا البنت حتى كما يقال بلغة العصر لا يبوت القطار وإذا ذهك ما سمعت هذا لتقريب التدليس يدلسون عليه لونها إيش يسمعون يضعون تضع مبيض يزول بعد حوالي عشرين يوم أو خمسة عشر يوم فتظهر بإيضاء فقط المواضع التي يراها من وجهها ويديها قال لي بعض من تقدم قال فما كشفها لي إلا عندما قامت فلما قامت بدأ نسخ يدها فإذا بسنار مع بياض عرفت أن هذا مضيّد هذا من التدليس لا شك من التدليس فهذا يدلس أمر السند الراوي يظهره أو يظهر كأن السند صحيح فإذا قال الحسن عن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسكت سكتتان قبل سمرة ثلاث سكتات قبل قراءه الفاتح وبعده ولا الضالين وبعد لا يفرغ من القراءه فهذا رايه الحسن قال الرسول او عمل النبي نعم الحسن عن سمرى عن النبي والحسن ثقه سمرى صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني في الاحتجاج كتاب السنه فتقبل الخبر هذا دلس عليك امره العيب الذي ما هو انقطاع لان الحسن ما سمع من سمرى الا حديثان الا حديثين منهما حديث العقيقه فهنا يدلس عليك الامر فتقول والله صحيح لكن لو عرفت حقيقه وهي ان الحسن انه من غير قصد الدعميه يروي عن من سمع منه ولكن ما لم ما لم يسمع هو اكثر من هذا حتى اشترف العلماء فيه أن يسرح بالسماع فيقول سمعتم أما تكليس الشيوخ أن يسمي الراوي شيخا أو يصفه بغير ما اشتبع به فيوهم أنه غيره لما؟ لكونه صغير سن لكونه ضعيف وهذا أشد ما يكون أشد ما يكون نعم فيوصف الوصف او يسميه التسميه نادره او ليكفر شيوخا يعني ياتي يكنيه بكونه يا نادره او يذكره باسم نادر فيكفر شيوخا نعم يكفر شيوخا ترى يسميه باسم او ينسبه له بيه ترى لجده ترى لجده الثالث طال الرابع والله يشوفه كذب وحتى يقال هذا هذا بالله نعم لكن التدليس هل كل راوي كان يدلس اطرح خبره وامل قسمه على اقسام ما هذا السؤال جواب هل كل راوي في السند مدلس عن عن ام لم يصرح نطرح خبره ام نجعله طبقات ها جواد ام محمد لا لا لا بابا انت الان ثلام من الشيوخ مدلس على كل حال هل كل مدلس نطرح خبره ان نجعل المدلسين طبقات قسم نطرح خبره وقسم نقبل خبره ها طبقات ولذلك انصحك بان تقرا كتاب طبقات المدلسين قبل ان تحكم على الرجل المدلس وقد عن عن لانه قد يكون في الطبقه الاولى والتي تدلس نادرا وال نادر لاحظ منه اما اذا صار في الطبقه الثالثه وهو الذي اكثر من ذلك في حياته المشترط ايش السماع فلا بد ان تنظر في بحث ابن حجر هذا في طبقات المدلسين لتعرف والذي يمكن ان يجمع او جمعه يكون حافظ من ايش من انتقيمات لامه من قبل ودراستهم لحال هذا الرجل نعم او يكون له دراسه خاصه المقصود انه انك لا بد ان تنظر في هذا فاذا جاءك مثلا في الخبر قذاذ اي بن دعامه السدوسي كان يندلس لكن لا قدر فتمرر لنا انا انا الذي جاءت الخبر لكاره ما تجد الطعن فيه الا من قبيله الليسيج قداده الحسن البصري مكثر فراود تشتر فيه الثناء فاذا جاءك وهو قسم لم يذكره الشيخ هنا وهو تدليس التسويه فقد ذكر الشيخ وهذا نوضفه الان دينا درسنا في درس اليوم ودرسنا الدرس معكم تسمي الاسم الاول تدليس الاثناء الثاني الشيوخ الان نضيف وهم تدليس ها تدليس التسويه لكننا ما... ما ما ذكر ضمن كلام الشيخ هنا طيب فده هو التدليس التسويه قد قال القراء لقد عرفناه اه من يعرف تدليس التسويه ها هذا معناه ان اخذناه معظم مو متذكره لا اخذناه لكن لا تحفظه لن تحفظه العبوده يعني نكون كررنا ذلك مثلا حتى يحفظ ها تعريفه مم. ان يسوي المدلس السند ك الوليد بن مسلم الذي روى الحديث المشهور تعرفونه هذا لا يحق ادخل منكم في بعض المجالس الوليره ان اسماء الله الحسنى او التي ذكرت في اخر المصاحف قد كتبت لكن لم رواه هذا المدلس الوليد بن مسلم الخافض الرافع المعين وهذه الزياده لا تصح اما اصل حديث ان الله تسعه وتسعون اسما من ابصاها دخل الجنه صحيح البخاري لكن الزياده اللي هي انه الترمذي فسمى هذه الاسماء 99 ثلاثه بنت لنا من روايه هذا المدلس الوليد ابن مسلم ايش يفعل الوليد يسوي السند سمى تسويه يحاول يجوده ويسويه كيف يعرف انه في هذا السند راوي ضعيف بين شيخين ويكون ويكون الشيخان قد سمع احده من الاخر او سمع سمع الشيخ من التلميذ من هذا الشيخ لكن هذه المره يروي عن تلميذ لذلك الشيخ هو صاحب له لكن ضعيف ااا نعم يروي هذا الثقه عن الشيخ بواسطه ما هي الواسطه ضعيفه ويكون هذا التلميذ الذي يروي عنه قد سمع من اصل من الشيخ لكن المره هذه كان فيه واسطه ضعيفه فاذا بيشفع عن يغيها ويسقطها ويجعل كنه الميل سمع من الشيخ من غير هذه الواسطه الضائعه بيسوي السرد شفت كيف عمه شفت خطوره تدليس التس... التسويه وكيف انه يعمي عنيك ان تعرف الضعيف فانك اذا جيت تختبر السند تقول فلان ثقه فلان ثقه فلان ثقه هذا حديث صحيح لكن لو عندك خبره بهذه المساله قد خبرتها نعم تعرف أن هذا لما تذهب إلى كتب التراجم تعرف أنه يدلس تبليس تسوية كالوليد من المسلم فكيف تقضي على تبليسه تبليسه بيس ناد يمكن تقضي على تبليسه كيف ها يصرح بيش بالسماع تبليس التسوية تقضي على تبليس بأن يكون المدلسيش ها في طبقتين من بعده حدثنا قال فلان حدثنا قال اخبرنا اه صرفت طبقتين العلامه الذهبي يقول لا بل يصرح في كل الطبقات لكن بحث الحافظ ابن حجر احبه اليمان رحمه الله فقال انه يشترط يشترط ان يسرح في طبقتين لانه لعل الحافظ الحجر درس وسبر فوجد أن غالب من يدلسون تدليس تسوية لا يتعدون الطبقتين فهذه تتاجد دراسة مثلا نعم فقدم أي العالمين أوسع علما في مثل هذه الأشياء متعارضة نعم لا بس تقدم الأوسع علما ومحثا فالمقصود أنه إذا صرح في طبقتين انتفت شبهت التدليس التدليس التسوية عنه نعم طيب ناخذ الان اا خبر المضطرب عن خبر المضطرب تعريفه وحكمه اقرا من الكلمه او الكتاب يقرا لنا نعم الخبر المضطرب تنسبونه الى اي احتراز من من مفردات الصحه انتم قد عرفتم ان الخبر الصحيح هو المتصل لنقل العدل الضابط عن مثله باول السند اللي منتهى من غير شذوذ ولا ذكرت الانواع الحديث الضعيف بسبب ايش الاتصال ولا لا طيب انواع الحديث الضعيف بسبب طعن في عداله الراوي ينتج حديث الموضوع المكذوب طيب المضطرب بسبب ايش الا الضابط قلت الضغط وهذا واقع في عياتكم العملية فإذا سألت إنسان تريد أن تعرف هل, هل أحكم هل أحكم وأتقن الخبر في الحادث الذي حصل اليوم الساعة السابعة إلا عشر في مكان كذا وكذا أو لا فسأله كيف صار الحادث طبعا يقول تصادمت سيارتان بيضاء وخضراء بعد قليل ثلاث سيارات اظن تصادمت مين بيضاء وواحده حمراء المهم ان روايه الخبر باوجه مضطربه مختلفه متشاويه ولا تجد ان هناك شيء يجعلك ترجح قوله هذا على هذا هل يجوز بعد هذا الاضطراط أن تجزم بأحد الأخبار وتقول حدث كذا ولا تخاف خاف لأنه قد تكون هذه الرواية أرجح من هذه اللي قال لنا سيارتين سيارة, سيارة. وإذا قد تكون هذه الرواية أرجح من هذه فحينه إذن يطعن على ضبطه لأنه كان ضابط لما صدر منه هذا الاختلاف لأنه كان ضابط للخبر فحينئذ نطرح خبره اذا اختلف الروايات في سنده او متن او تعذر الجمع فحينئذ هو نفسه لغلا قد يطرد مره يقول كذا مره يقول كذا او تجد ان الروايات انفسهم بعضهم ينقلون عنه كذا وبعضهم يقول عنه كذا لا عندك مرجح هذا الراوي اصاب ولا هذا والاوجه متساويه تحين إذن تنسب الخبر إلى الافتراب مثاله مثلا ما رواه ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك شبته يعني يا رسول الله أراك شبته قال شيبتني هود وأخواتها نعم شيبتني هود وأخواتها فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه فروي موصولا ومرسلا كما ذكر الشيخ رحمه الله في المثال الذي أتى به فقد روي موصولا ومرسلا ما معنى موصول معنى يكون ذكر الصحابي التابعي ذكر الصحابي ما معنى مرسل ان يحدث التابعي فيقول قال الرسول من غير ذكر الصحابي اذا اختلف فيه على نحو 14 وجه مر روى موصول مر مرسل وروي مره من مسلم بكره مره من مسلم عائشه الى غير ذلك من اختلاس نظرنا لان الخبر المطالب اذا استطعت ان ترجح خبر على خبر في الاضطراب فيكون الذي رجحته محفوظ ويكون من دونهم شاذ طيب مثلا حصل اضطراب لنقل الاضطراب في صراطه الكشوف في سجد مسلم مر يروي الخبر انها ثلاث ركعات في رجعه واحده مر فيه ركوعان في رجعه واحده والخبر واحد اذا استطعت ان تقضي على الاضطراب فترجح الاقوى ويجعل ويجعل ذا ذلك شاذا اما ضلغ من القوه بحيث ان هذا مثل هذا في القوه ولا يمكن الجمع يقترح الخبر ويبقى مضطرب فالان الروايات الاوثق كما قال البقيه في زاد المعاد روى خبر او خبر ان الذي صلى الكسوف ركوعين يعني اربع ركوعات في ركوعين في ركعتين حول الاوزع فنطرح خبر الست ركعات وما سوى ذلك لان هذا هو الاقوى ويحدث الكسوف حدثه مره واحده فبالترجيح يظهر لك الخبر اقوى على وجه فصيح نعم فتعرف ان هذا الخبر ارجح بعد جمع الطرق واعتبار عداله الرواة وضبطهم ومكانتهم في انضبط حينئذ تعرف الخبر الارجح وتجعله محفوظ وما دون ذلك شاذ خطا يعني واذا اعتبرته شاذ فلا يجوز ان تقويه لان الخطا لا يقوى حطاء لا يقوى قال إذا أحمد المنكر أبدا منكر فمثلا إنسان يحدثك يقول حاذه اليوم صار بين سيارة حمراء وبيضاء نعم جو أربع يخالفونه هم أوفق منه عددا وضبطا قال مو بحمراء وبيضاء حمراء وخضاء نعم عفوا بيضاء وخضاء مو بحمار خضار طيب تقدم خبر من؟ الاربعه الاوثق ولا لا فيكون خبر هذا خطا ولا لا يقول اربعه جاء واحد اييد هذا الذي خبره وثقا قال لا لا شفتها الا لونها خضراء السياره وهم غثلا يقولون الاربع حمراء يقول فرضاً حمراء فهل تجعل هذا يرفع هذا الخبر عندك ولا يزال خطا ايزال خطا الاوثق لا اوثق منهم هذا فإذا لا يمكن تقوية الخطأ وهذا ما يخطئ فيه ربما بعض المخرجين تجد الحديث خطأ خطأ فتجد يقول له شاهد ويقويه يا أخي الهنم أحمد قال المنكر أبدا منكر خطأ فكيف تقول خطأ خمر خطأ كيف تقول إيه يبيه لك لابد من معادلة أخرى كيف أربع خالفوا واحد فعرض تقين أن هذا الواحد أخطأ فيبيه لك شاهد للواحد هذا ثمين ثلاث أربع خمس سبع تسع حتى يصبح كفة هذا الواحد أرجح من هؤلاء الأربع فحيلة إذن نعكس الأمر فيكون هؤلاء الأربع أخطأوا نظوم وهذا لا يتبين لك إلا بعد جمع الطرق وقد قيل الحديث إذا لم تجمع طرقه لا يتبين لخضع طيب قال رحمه الله فهي ما امكن الجمع وجب واامتفر الاضطراب فهنا يد ايش تصنع ايها المحدث او المبتدئ في هذا الفن تحاول ان تجمع بين الاخبار هذه المضطربه فان استطعت ان تجمع تكون نفيت الاضطراب ما استطعت ان تجمع ترجع بروايه الاصح ويبقى الاخر ضعيف بس استطعت اعرف الاصاحب متساويه من قوه تقريبا تود الخبر بيكون ضايمه ايه لا بيكون قليل الضيف ما استطعت الواقع في تعريف الاضطراب اللي هو يدين على بعض اللي حصل باختلاف الروايه ولا يمكن الجمع مفهوم مثاله قال رحمه الله في المبطريد فاقرا مثاله اختلاف في نبداوا موضوع جديد في فقه النجاه ام ام باب النجاه او اقرب من هيك اه باب النجاه طيب الان هيا طبق الان انت محدث واردت ان تعرف بالسنده الصحيحه والحسن على الاقل كيف كانت حجه النبي جمعت دهب البخاري دهب الترمذي دهب ابن ابي داود دهب الحاكم المسدرك جمعت جميع ما تستطيعه لأن الله يقول فتق الله ما استطعته وانت مؤتما في دين الله تريد ان تجمع طرق وتبلغ الناس كيف كان النبي حج انت مؤتما الآن فقالت ما استطعت ما استطعت فاذا بك مرة تذفر برواية النبي فرد الحج مرة انه قرن مرة انه تمتع فحينئذ ايش تصنع وكر جاءت اوقات هذه المطالبه كم عرض وما ذكرنا لك اول ما تحاول تصنعه مثلا ها الاجمع فاذا جمعت انت في الاطراب هذا على فرض ان ان القص او الراوي واحد فرض هذا فرض لو يعني مخارج مختلفه راوي مره يقول افرد مره يقول هذا او حتى لو كانوا عده روايات لكن ايش المحصله واحد انه حجته مره واحده هجته كانت مره واحده ما كانت حج مرتين فكيف اللي نتجمع وقد جمعنا لكم اذكروا كيف جمعنا لما كنا ندرس الحج في ابو علمنا في سوره داوود طب جمعنا بلا اضطراب ذاك فايش قلنا كيف نجمع فقبل ان تحكم على هذا الخبر انه مضطرب اجماع ايش تقول تقول للذين قالوا ان الذي افرد الحاج فبعتبار ايش؟ تمام فبعتبار انه صلى الله عليه وسلم افرد اعماله ولا ينافي ذلك القارن، من القارن كالمفرد الذي بني يعني اغرى اعماله ما ما جاء عمره قبله هو انه يمكن يقول افرد بمعنى اتى بالعمل ولا ينافي هذا ان يقال قارن لانه اضاف الى هذه الاعمال فقط النيه ولا ينافي ان يقال تمتع لان القار يسمى متمتعا لانه اتى بحج وعمره فهنا اذا يجمع بين الثلاثه الاخبار فلا يقال مختلط الخبر هذا نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله بن تيميه ولا تناقض بين ذلك فانه تمتع تمتع قران وافرد اعمال الحج وقرر بين النسكين الحرم و الحج كان قارن باعتبار جميع النسكين و بلد باعتبار قصار على اهل الطوافين والساعين وتمتع باعتبار ترقي بترك احد السفرين مفهوم وان امر الجمع عمل بالراجح نعم وين امكن الترجيح عفوا عمله الراجح انتظر التراب ايضا كما ذكرنا لزال اختلاف الروايات في حديث بريره رضي الله عنها حين اعتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او تظارقه هل كان زوجها حر ام عبد او عبد اضطراب فروى الاشمي عن عائشه انه كان فر وروع عروه بن زبير والقاسم بن محمد عنها انه كان عبدا ورجحت ورجحت روايته معنا على روايه الاسود لقربه منا لانه خاله خاله عروه وعمه القاسم واما الاسود الاجري منها مع ان في روايته القطع اذا الترجيح ايش بمحل كل راوي من ومرتبته من العداله وايش وضغط مثلا ان النبي تزوج بميمونه مره واحد تزوج بميمونه مو مرتين لما تطلقها فجاءت روايه عن ابن عباس البخاري انه تزوجها وهو محرم ابو رافع كان يقول تزوجها النبي ميمونه ويخلال والقصه واحده ايش تظنها تجمع لو ام تقول ابن عباس صادق وهذا صادق هل يمكن الجمع بين الردين مما يدل على انه لا يمكن جمع بين الضدين وفيه رد على جماعه الاخوان المسلمين عليهم من الله ما يستحقونه فانه يجمع بين الضدين وهذا مستحيل اذا صار خلاف بين العلماء في مساله الصور او شيء يقول كل حسن ان العلماء اختلفوا لا لا نقر هذا خطا وهذا خطا المسوا ان شاء الله لا يمكن يدل على غلط هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان كما في صحيح البخاري احدكما كاذب فهل منكما من تائب لا يمكن تقول انا ما زلت والرجل قال لا زلت شفت تهزني اي بالله في ملعان عند القاضي فلا يمكن ان يكون الخبرين صحيحين زلت وما زلت فيقول الذي احداكما كاذب طيب هذا عالم يقول حرام المساله واخر يقول حلال كيف يا اخي انت الان تقول ان ان شاء الله كله صواب وكل العلماء ان شاء الله واختلف العلماء رحمه الله اول بالله تلبيس هذا يا اخي اما يكون هذا قول صواب واما هذا صواب كيف يكون جعلوا اثنين من الشرائع يتخير منه المكلف ما شاء او لله انا بده تقول هذا حق او هذا حق فالان خبر ابن عباس صحيح خبر الرافع صحيح خبر ابن عباس اقصد ليس صحيح من جهه الواقع انه يعني عياده بالله لا كذب لان لو حدث به غالب وهمه او ظنه فاخطا وهم كما قال سعيد المسيد في اعتبار التابعي وليد بن عباس وهم التابعي بيقر خبر ابو رافع ابي رافع هو الصواب لانه كان هو الوسيط في هذا النكاح فاخذنا باعتبارات او ناخذ باعتبارات الترجيح قرب الرجل لان القصه ضبطه الى اخره طيب اخيرا والمضطر الضعيف قال لا يحتج به لان اضطرابه يدل على عدم ضبطه ها رواته الا اذا كان الاضطراب لا يرجع الى اصل الحديث فانه لا يضر احيانا الاضطراب لا يرجع الى اصل الحديث فلا يضر مثاله اختلاف الروايات في حديث فضاله بن عبيد انه اشتراك ميلاده نعم يوم خيبر 12 دينار فيها ذهب وخرس قال ففصلتها فوجدت فيها اكثر من 210 دينار فذكرت لك النبي فقال لا تبع حتى تفصل وهذا معلوم انتم اذا جاءت امرأتك تفصلت لتنذهب للسوق وعندها ذهب في احجار كما يسمونها كريمة وانا خاف والله من هكلمة كريمة خاف من ايش من الشرك من الشرك يلا تعال للنفس احيانا لوحي الشيطان تتعلق بالحجار كيف كريمه يعني ايش كيف اذا كان العلماء انكروا كلمه رمضان كريم ان الكرم لا يمكن ينسب لايش للشهر انما ينسب لله فكيف يقال احجار كريمه اي كرم اغتته على ابن ادم هل دفعت عنه شر فهذا يخشى حقيقه منهم من الشرك الخاف بتنصف الحجر انه كريم ان ينعقد في النفس مع جيال ذا ظهر بين الرجال هذا ما كانوا يسمونه كريم هذا الزيليكون او الازرق ذا اول كذا الا يغذي عليك سعاده ترى يكرم يكرم كل سعاده البشى ترى بس بانشراح القلب فهنا يقع في الشركه الاكبر ربما اذا اعتقد ان هذا الحجر وجعله كالودن يغذي كرما عليه لانه يشرح صدره ويدفع عنه المرض فلذلك استبعدوا كلمة حجار كريم كما نستبعد لفظة رمضان كريم لأنه خطأ خطأ أن تقول رمضان كريم لأن الكرم ما ينسى بنا الشهر كما لاحظه الشارع هذا أو صاحب الكتاب لاحظ أن رمضان كريم هذا يفضي قرون العامة وهي خطأ وصواب لأنه لأن الكرم ما ينسى بالشهر فاذا ارادت المراه عندك ان تبيع ذهب سيليكون فيه سيليكون فيه فصوص احجار نسميها احجار جميله احسن من كريمه نعم فينبغي ان ان يغسل البائع لها ايش ايه عند الوزن لان النبي اشترط كما في صحيح البخاري يغير الوزن بوزن فاذا وضعت الحجار الجميل هذا الاحجار الجميله مع الذهب صار 87 جرام احمل هذه الحجاره يصبح 65 جرام فاذا كنت على جهاله بمقدار هذه الحجاره فيكون لذا لا بد من ان تعرف قدر الحجاره حتى تجعل الذهب بذهب تفصل الحجاره حتى تجعل الذهب بذهب اما التساهل يحصل عند النساء عن يعني يحط يفطر له هذا معنا ويقدر ربما يبتلع منها مل هو نفسه يقول والله لاقدر هذه كذا ما يجوز الجهاله بهذا لا بده يعرف هذا 30 جرام ب 30 جرام نعم 30 جرام ب 30 جرام فلا بده يفصل قال لا تباع حتى تفصل في بعض الروايات انه اضطر اشتراها وفي بعض اللغيره ساله عن شرائه وفي بعض الروايات انه ذهب وخرجه بعضه انه جوهر ذهب وجوهر وفي بعضه خلص معلق بذهب وفي بعضها باثنى عشر دينار وفي بعضها تسعة دنمير وفي بعضها سبعة قال حافظ هذا لا يوجب ضعفاً يعني الحديث بالمقصود من الاسطلال محفوظ لاختلافه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل خلاص مادام أنت تتوصل أيها الفقير إلى مسألة في الحديث وهي أن النبي نها عن بيع ما لا يفصل حتى لا يكون رذى فجاء بعض الرواد قال لك ترى كان من ثمية اثنى عشر وعضهم احدى عشر هل يوجب هذا رد الحديث أصلاً اصله ان النبي لهن يباح حتى يفصل اضطراب ما الذي حصل بين اثناء القصه وان هذا تسعوا كلهم متفقون الروايات على انه لا يباح حتى يفصل ليس هذا المتفقين عليه فان هنا يظهر بعد ذلك ايش الاختلاف الذي حصل بينهم في ذكر ما هو لا يكون في جوهر القصه وفي اصلها وكذلك لا يجب الاطراب ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي وكنيته ان ذلك مع الاتفاق على عينه نعم إذا عرف اسم الراه ويضطربوا كن يتكده كن يتكده عارفين عينه ليس بالفترض الدرس القادم نأخذ الإدراج في المثل وهو بسبب إيش الضعف وننبه بالأمس كان عند النسخة فيها نقص في الموطأ نبهونا في الشرح إن شاء الله الأسبوع القادم أن نذكر لكم ما فاتنا من بعض الآثار في موطأ الإمام مالك وما نبه علينا بعض الإخوان من نسخ أخرى إن شاء الله وننتقل الآن لعلم الوصول هذا هو الذي لم يذكره المشرح ولا لا بد ان نذكر ان الاضطراب احيانا يكون في السند والاضطراب يكون احيانا في المتن نعم ونعلل نعرج على هذا في الدرس القادم قصد الشارح هنا للمصطلح مختصر يريد مختصر ولا هناك اشياء ما ذكرها رحمه الله نعم وايضا الان وصلنا لمبحث مهم جدا في علم اصول الفقه وهو يعينك في العلم والاستنباط وهو مراتب الإدراك أو قوله العلم إطرأ السلام عليكم المراتب الإدراك الشيء على ما هو عليه الإدراك المجازم الإدراك المجازم العلم جعله من باعث الاصول اولا ما هو العلم في ام في اصله هو او حقيقته في حقيقته هو ادراك الشيء على ما هو عليه اسال فلان يعلم لون هذه الاسطوانه قول والله ما يخليه يحدد ايش في علب ولا لا قل يا هلال ايش لون الاسطوانه هذه سيقول اسود فما لا اخذت من كلامه لما قال عن هذه الاسطوانه البيضه نعم او الصفراء قال عنها اسود خالف واقع امر هذه الاسقوانة فلو كان تكلم بالعلم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه لقال هي صفراء او ضيضاء فاذا العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه هذا يسمى علم فاذا ادركه على غير ما هو عليه ايش يسمى يسمى حينئذ جهل فاذا قال هذا اسود نعم اذا قال هذا اسود هذا يسمى جهل مركب اذا مثلا قال هذا اسود فهذا جهل مركب وحينئذ نشرح ولا بد مراتب الادراك فاحيانا تدرك الشيء على ما هو عليه اقبل عليك انسان تعرف ان هذا الانسان الاقل بعيدا الاخنمون تعرف صفته وطوله وتدوير شكل وجهه وما الى ذلك فتنظر فتكون فيقال لك ما هذا؟ ان هذا الاخنمون ويكون كذلك فيسمى هنا علم لانك ادركت الشيء على ما هو على ايه طيب فاذا قيل لك من هذا تظل كذلك تنظر كذلك ما استطعت ان تعرف من هو فاعترفته فقلت والله لا ادري من هو فتكون في دائره الجهل البسيط جهل البسيط وهو تقول والله ما أدري وهو عدم الإدراك بالكلية ما أدركت بالكلية ما أدركت بالكلية من فلان جهل مركب جهل مركب هو إدراك الشيء على وجه خالف ما هو عليه نعم نعم يكون الرجل لا يدري عن الشيء أصغل شوف شخص من بعيد لكن ما يعرف حقيقته وليس فيه احتمال عنده بشيء فيخبط خبط عشوى فيقال من فلان ويكون مثلا زيد وفلان هذه زراف جاي وين؟ فهو معتونه لا يدري خافط هبط اشواء وانسخ شيء ظن الناس من كلامه انه حقيقه وهي ليست حقيقه انسخوا بهذا الشخص او العيله الجيه التي ادعوا وهي ليست حقيقه وهذا اللي يفعله الان كثير من القصاص المفتور او غيره جهله مركب يسال عن مساله ما يقول ما ادري فيكون جهله بسيط كالعلماء العقدمين يفتي فيها بشيء يوهم أنه الحق من غير دليل فهو جاهل لكن جاهل مركب يتكون جاهله من أي شيء من كم أمر لو أنه قال لا أدري جاهله كان واحد صار جاهلين مركب جاهل أنه لا يدري وجاهل أنه لا يدري أنه لا يدري الصق بالشريعه شيء ما قالته ممكن تلقى نفسه هكذا لو كان عالم واخطا وهم لان الوهم ادراك الشيء لكن مع ضد راجح فظن انه كلامه هو الراجح بالادله والقواعد اخطا فلا يعذر لان الذي قال انشهدك حاكم باخطاءه اجل هذا العالم وهم الضد كان هو الراجح فظن ان الضد فظن انه كلامه هو المرجوح هذا بس سالم وله اجر لانه عنده عرف الاجتهاد اما ذاك القعص ليس عنده ضمن علميه تسمح له بالاجتهاد فتكلف الشريعه خبط بتخبط بغير علم فالseq بها ما ليس منها وظن انها من الشريعه وخاصم في ذلك كجماعه الاخوان الان جه لهم مركب منشا كل الجماعات الان التي تخالف السلف جاء لهم مركب كلهم يظنون ان هذا المنهج الذي يسير عليه هو منهج النبي ومنهج الاسلام هكذا فبين جماعة الاخوان تقول الاسلام هو الحل ثم نفتش عن الاسلام من الايديوع علي ما هو واذا بي يهدمونه رقم او يهدمونه اصل عظيم وهو الولاء والبراء فيقولون للراصد اخواننا ما هداه لان نقول فراس صوفي والان قل من عبدين الله هنا و نتوافق اما التعاون مما اتفقنا فيه هو يعد بعضنا بعضا من مختلف الذي حتى لو يا اخي هذا رايه راي الرافض اللي يسوق جمهور الصحابه رايه الله الله. يا اخي هذا ما يقول لا اله الا الله يقول لا اله الا الله طبيعه الى هذه يعني الاشتباكات والتفرقات التفرقات تخلي ما لا يضحكوا علينا خلينا نهد واحد عمود الله لهذا الطول لا اشنع لا اقبح ثم ينسب للاسلام انها كذا الاسلام الاسلام ينبذ الخلاف الاسلام يتكلم باسم الاسلام وهو اجهل الناس بالاسلام نسال الله العافيه فكلهم هؤلاء جهل مركب والصق جماعه التبليغ منهجهم الدعوه البدعي الى الاسلام والى السنه وان هذا من الحكمه وصدروا بشعارهم بهايه ل ل ل لحديث بلغوا عني جهل مركب هكذا هكذا النبي لما قال بلغوا عني يخشب هذا الذي تفعلونه يخرج الجاهل في محاضره كامله ياتي بالموضوع وال والنطيحه والمترديه وما لا يستحشر عن بالمستحيل عقلا في اثناء التحديث فيكون هذا كله داخلا في معنى حديث بلغوا عني ولو ايه تقوم مقام ش... الشرح كانك عالم وتستدل وتجمع وتذكر وتضرب امثله كابن عامر ما يسميهم الين ثم تقول حجتي ان النبي قال بلغوا عني ولو ايه فهل أنت بلغت الشيء الصحيح هل تعرف الصحيح من الضيحة تبلغ ما هو وافق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فهذا يسمى جهل مركب مم. ظن وهو إدراكه الشيء مع احتمال ضد مرجوح رأى فلان غالب على ظنه أنه مأمولة وفلان لكن فيه احتمال أن يكون غيره فهو قاضي على أكثر وهمه أو أكثر ظنه أنه فلان يسمى ظن وشك هو إدراك الشيء من احتمال ضد مراق... مساوي هذا الشك خمسين بالمئة أنه معمول خمسين بالمئة أنه غيرة فهذا لا ينسى من العلم وهو أحسن أحوال حديث الضعيف ولذلك يحرم على الرجل يفتي بالشك فيك إنسان يقول بيها التأجير المنتهي بالتمليك فيديه الشيطان يقول لو سكت ايش لو سكت قال عنك جاهل افتي وأن تعلم أن فيه علماء يقولون بالجواز وعلماء يقولون بالتحريم وليس عندك مرجح بين هذا وهذا ما لي اي مرجح فتاتي ايش تقول تقول يا اخي اظن انه ان شاء الله يجوز فتت بالشك ان هذا العالم قد يكون عنده ادله ارجح من هذا العالم فكيف تختار قول هذا العالم وتصدر كلامك باظن اظن هنا تساوي شك لأنه هذا عندك ممكن يكون صحيح 50% وهذا ممكن يكون صحيح ما عندك مرجح فقولك أظن تساوي أشك ويكون قولك جهل فاترك وافعل كما يفعل الأمم من قبل كالأمم تهيم إذا سوئل عن شيء ما له بحث فيه يقول هذا عنده أرجح من هذا يترك كلام العلماء كما هو يقول واختلفوا من ذلك كما قال واختلفوا في بيع لبن المرأة على ثلاثة أقوال لبن يعني امتصر الأمم تاخذ المراه من من حليب ثديها وتضعها في قوارير وتبيعها جزء تبيعها فكان لنا اخوان ان كانت بي بي بالتحريم مطلقا لا يجوز حره عبده لا يجوز مطلقا ان تبيع لبنها البرا مو من البيع هذا مو ملك لها ك او شيء تملكه وغدرا حتى تبيع بدلا مما هو ملك لك قد يقال من هذا هذه الجهه الله أعلم لأنه وذكر العلم فالله أعلم على كل حال فقال لا يجوز مطلقا قول الثاني يجوز مطلقا قول الثالث التفريق بين إذا كان لبا حرة ولبا أبا فإذا كان لبا أبا لما, لما تباعه اشترى فإيجزاءها كل لبا يباعه اشترى أيضا ثم لم يرجح رحمه الله ما تبين له راجح وعالم كبير فذكر المسألة وقال الله أعلم ماه افهم على الاقل بذله قول اختلفوا منهم قالوا منهم قال ان تجزم باحد الاقوال وانت لك مرجح فانت ما تكلم هذا بغير علم ولا شكل الاخوان المسلمين قاعده معروفه اول ما يشهور خلاف في المساله يمرر المحرر باسم الخلاف فجاء لهم مؤكد قال ان عبد البر لا يحتج بالخلاف الا جاهل لأن الخلاف لم يتبين فيه الصواب يحتمل أن هذا العالم معه صواب ويحتمل هذا العالم معه صواب ما الذي جعل أمر حلال فعرفت الآن كيف جاهل جاهل زه مركب اللي احتج بأن لمس الحلال لن فيه خلاف لأنه ليس عنده جزم بأحدا ال... بأحد القولين بمرجح يحاسبه الله يوم القيامة لو قال له الله عبدي رجحت قول فلان وعملت به وأمرت الناس وفتيتهم على أي شيء جعلته راجحا الله ما يجد جواب يقول يا رب رب تسهل على الناس وهل أمرتك؟ هل أمره الله يسهل على الناس به هذا؟ قل الله أمركم أم على الله تفترون بصلاة الله العافية أقسام العلم ينقسم العلم لقسمين ضروري ونظري فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر من غير النظر والاستدلال كالعلم لن يكون أكبر من الجزء والنار حارة ولمحمد رسول الله هذا يسمى علم ضروري ما يحتاج إلى استدلال الآن لو قيل لك فيه بلد اسمها نعم فيه بلد اسمها نقشبند فرضاً قول لك نقشبند نقشبند فانت تحتاج للاستدلال حتى تعرف موجودة ولا لا ولا اصبر فيه ولا لا تروح تسال الجغرافي تروح تسال تستدل حتى تعرف فيه نقشبند ولا لا لكن قيل لك في بلد اسمها مكة تحتاج تستدل او يكون استدلك من دون حماقة يقول لي هذا ما يحتاج صار علم ضروري قيل لك فيه رسول اسمه محمد معيث بالقرآن هل تقول بستدل والله بشوف صاحب ولا لا لا هذا علم ضروري فأنت أما النظر ما يحتاج إلى استدلال النظر ما يحتاج إلى استدلال أقول لك لا يجب لضوء مسئل لك كيف والله في حديث يدل على الوجوب خلينا ننظر نجمع نرجح حتى تستدل حتى تعرف كلامه صحيح ولا لا ولا لا فتصل اليه من طريق الاستدلال والنظر وهو العلم النظري حسبي الله اي ينفعنا ويياكم بما سمعنا وتعلمنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الاسبوع القادم ناخذ الكلام ان شاء الله بحول الله وقوته امم امم السائل من تونس يقول هل صحيح ان علماء نجد ها خرجوا على الامبراطوريه العباسيه طبعا تبديل الشرع هذا لا اعرف له اصل كلام ان علماء نجد خرجوا على الامبراطوريه العباسيه ما كان عندنا هذه الامبراطوريه ها اي طيب ااا كانه البلد اولى يا اخوان البلد شرف وخرابه ولو قراته التاريخ نحمدتم الله انكم تجلسون في هذه الحلقه تتعلمون التوحيد والسنه امين مطمئنين نشكر الله على فضله ونسال الله ديما نعم علينا ويغفر لنا فجاء الشيخ مبارك محمد الوهاب بالدعوه الطيبه وازره ال سعود وطهر البلاد الحقيقه من ريس الأوثان حتى صارت السيادة عن ألسعود وصار من حكمهم اللي يسمونها دستوري عن حكم الكتاب والسنة والتوحيد ونشر الدعوة الدعوة الإسلام بالعالم هذه من الأمور التي يرتكز عليها العكام في هذه البلد فننظر إلى النتيجة النتيجة الآن حسنة ولا سيئة يقول رجل عاصر حكام وطال عمره هو العلماء مناصر الدين الباني هو عالم كبير مات نحو ابن سبعة ثمانين أو ستة ثمانين وعاصر وقرأ وهو من أكثر العلماء الذي يعرفوا قراءه ونمر فكما ذكرت لكم كانت طلاعا سبعة ثمانة عشر ساعة في اليوم لا يكاد يفارق أباصره الكتاب رحمه الله على كل حال فقال أحسن دولة في دول العالم وأقربها للشريعة دولتكم مملكة عربية السعودية فالنتيجة ايش كانت ان نحكم بالكتاب والسنة فلماذا هذا التشغيب الان الذي يصنعه التكفيريون اخذوا انبلد هل اخذوها بالسيف ولا اخذوها بكذا ولا النتيجة ما هي النتيجة ما هي الان يريدون ان يزيلون بهذا الشبه يعني حكم الحكام الان الذي يمنعون بالان ابرحة ويقتلوا الساحر كما قتلوا ساحرا سوريا من قبل او يمنعون السحر ويمنعون اظهار الموالد لا تستطيع ان تظهر مولد العاهلي في قصر ولا صارت افراح تقول اليوم تكتب خطا عليه مولد او بيع الخمر وغير ذلك تريد ان تزول هذه الدوله والله انك احمق اذا ادارتها نقول للتكفيري هذا الحزبي والله انك احمق كيف تصلي مطمئنا وتدعو لله مطمئنا وتصنع ما شئت من العبادات لا احد يمنعك من حلق من اطلاق لحيتك ولا من تقصير ثوبك ولا من تغطيه امراتك ولا تجد شيء من هذا الذي يجنوا في الدول المجاوره يقوم انسان على المنبر يفسح له ويحما ويقول هذا المقال الكفريه والزندقه الله لا فوق لا تحت لا عن يمينه لا عن شمال في خطبه الجمعه تصور انك سمعتها كيف يشعر بذلك يصف الله بالعدل والناس كلها رسامتهن لمن قام قتلوه ربما او فعلوا به وفعل فحضرت مثلا في في دمشق في جامع الاشمر كما علمت من قبل ذكرته لكم قام انسان يشرح ويدعو للشرك الاكبر هكذا هكذا نسمها لله فيقول والناس مجتمعين حوله وكثر يقول ان نبي تراه يعلم ما في اللوح المحفوظ قال الله تعالى علمه ما لم تكن تعلم خلص ايه كل من يجوز اسفوا تلقى العقيده الجاز الثانيه فانكرت عليه فتوجهت سهام من هنا للهنا او من هنا انك لو زت ل انفعل الذي كذا وكذا يحملون البدع وبعد ذلك زدت وتكلمت وغيرت انا كل حال ولقيته بعد ما لو غيرت على كل حال انظ كيف تحمل بدع والشرك تريد ان يزول هذا الخير هذا يدل على حماقه في العقل الحقيقه لا حولنا قوه الا بالله لا لا لا راجعوا سؤال مغرب هذا الشيخ عبيد الزجافري صحيح انه ما يحب تنشر دروسه لا ما سمعت بهذا ما سمعت بهذا يقول لا تجرون دروسي من قدر؟ لا لا تجرون دروسي من قدر؟ ايه ما الهم؟ ايه يعني يقول انه نزلها لكن لا توزعها على كل حال دروس معروفه موجوده في الانترنت فيمكن تنزلها وتستفيد منها سائل من السعوديه اخت تسال هل لي رفع صوتي قليلا في الصلاه السريه اذا حسيت بعدم الخشوع على كل حال الصلاه السريه سريه والجهريه جهريه فما يوجد داعي نحول السريه لجهريه والجهريه لسريه لانك انت سيدنا على الشرع هنا ما لم يأذن به وعلى كل حال أنا أرى أن هذا القول الذي سمعته من بعض أهل الذي نظر يقول يستحب الجهر في الصلاة الجهرية هذا في نظر القول كلمة يستحب لأننا إذا تخربنا إلى الله بالإسرار في الجهرية نخشبه أعملنا لان التعبد جاء على هذه الصفه لا بد ان نروي فيه الشرع فاذا تكرمني الله باليسر هذا كون احدثنا ما خشينا كون قد احدثنا قال ارفع صوتي قليل على كل حال القراءه السريه تشترط تحريك اللسان تحريك الفم اللسان بالكلام لانا والشفتين لان تدغير هذا لا يسمى قراءه لا تسمى قراءه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا من الكتاب عرفنا ام من لم يقرأ فصلاته باطله كيف عرفنا النبي يقرا في السريه يروي البخاري بكل معنى القراءه الذي باقتراف بحيث فاذا لا تسمى قراءه الا بتحريك الشفتين وإذا محرك شفتيه وقرأ قراءه مزمره وقراءه مصوت ففزراته باطله وايضا لا يرفع صوته بحيث يسمع من بجانبه بالكاد يسمع نفسه الحمد لله رب العالمين بالكاد يسمع نفسه القراءه السلفيه ولا يسمع من حوله ما قال الشيخ عبد الرحمن البرات ليس للدراسه وافي عنه لكن اظن يسر يشرح كتب العقيده ويمكن الاستفاد منه غير ذلك لكن ليس لي عندي او لا اعرف فيه شيء الذي يمكن ان احكم عليه به من الدراسه الوافيه لشخصه نسال الله يرضى عنا وياكم لما سمعنا وتعلمنا ولقاؤنا اليوم بعد صلاه نعم من اني اعتذر اليوم نظرا لظرف طارئ ولقاء لا يكون غدا